كلمات الشاعر سعيد بن مطيليك أداء النداوي يا مطلق أفخر ودحم بجنب متين ولا عليك من الحكي والثرثره واسبع من طيبك تنومش كل حين قام ما يفشل من يشدون اظهار قام ما يفشل من بسم الله الرحمن رب العالمين اللي على جوده وفضله نشكر اللي خرق الانسان من طين وطين لا ولا انت يا مطلق عشير الغانمين للمدح في شرواك فاكه وثماره اطلقت يا مطلق لسار المدحين اللي, اللي تزين الشعر فيك تصخر بلك تسر الناظرين أهل النظر المقاع اللي جمعي لا مر طارق الرجال تكرر انا عليك الطيبين العارفين اللي لهم عند النشامه ما قدرهم الليلهم عند النشامه ما قدره ودروعي جنبك فزعه المسدعه في لا دص I'm just gonna اللي خرج انسان من طمع وطين عبده هوا وخاف وريد المرخره عز الله إن المدح الطيب يزين ولا الردي حتى المدايح تضمره ولا الردي حتى المدايح تضمره ولا أنت يا مطلق عشير الغالمين المدح في شرواك فاق مدمره اطلقت يا مطلق لسان اللي شان المدحين اللي يجز انا اشهد ان ابنك تسر الناظرين اهل النظر معها تسوي قمهره تزن الرقاب مونا يا جاري تعرضت صحه قرود الغافل يمشيهاط شو شو مخو وقتها تطرب على طريقي يا درب اليمين يلي على انه ما سوا العز نظاره تنطيب راسك يا حفيد الطيب يسجل الراوي ويا دفتره يسجل الراوي ويا دفتره ترى تفاخر بك وانت الحسن الحصين درم المشترى عادي لا دافع